لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نَحْنُ محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أثَأيتُ الن رََّتي تُرون أآتُم أن شَأتمُم شجرتها أَمْ نحنُ المنااشئون نحن جعلناها تذكرةَ وَمتعَ للمقين فسَّش بسمِ رَّكَ النَّظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلوا يا رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقا انكم تكذبون فلولا اذا بلغث الحلق وما انتم حيئذ انظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان فان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين